وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولاد فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسَى وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ويحين توهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحين طابع الدموتغا وكذا ان كنتخرجون ومن اياتي ان خلقكم من تراب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 فِسْكُمُ انْزُوجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكوون ومن آياته خلق السبب سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ تَقْوِيمًا وَأَنَّنْكُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِرَاءُكُمْ مِمَّا فَضْلِهِ إِنَّ فِي كَلَّا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن كلا لا